هذه الأخت السائلة تقول ما حكم من تذهب, تذهب لنساء يدعون أنهم يعالجون النساء ويفكون عنهن العقد للزواج بأن يعالجها بالرقية بالقرآن والعسل وغيرها من تلك الأشياء الجواب الرقية مباحة وقد رقى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورقية وذلك لما سحر رقاه جبريل وهو صلى الله عليه وآله وسلم قد رقى والأذكار في القرآن والسنة الأذكار في السنة ذكار الرقى موجودة والقرآن رقية كما رقى صلى الله عليه وآله وسلم ورقى الصحابة في حضرته وأقرهم على ذلك فإن كانت المرأة بها مس من السحر فعلى وليها أن يرقيها بكتاب الله عز وجل وبالأذكار والأدعية الشرعية وإن استطاعت هي أن تفعل ذلك فالاولى أن تفعل هي بمحافظتها على الأذكار والأدعية الشرعية والصلوات وبقراءة سورة البقر كل ثلاثة أيام وغير ذلك ولو طلبت الرقية من الثقات من الذين عرفت عدالتهم وثقتهم وكانوا من من يرقي لذلك يرقي من ذلك فالظاهر عدم فالظاهر عدم المنع من ذلك وجواز ذلك أما امتهان هذه المهنة الرجل يمتهن هذه المهنة المرقي فلان والمرقي فلان فهذا ما كان على عهد السلفي أن فلان مرقي وفلان بل كل أحد من المسلمين إن رأى من يحتاج إلى رقية ورقاه بما يعلم من كتاب الله ومن سنة رسول الله والله تعالى أعلم